ينبغي لمن وقع في شدة ثم دعا الا يختلج في قلبه أمر من تأخير الإجابة أو عدمها لأن الذي إليه أن يدعو والمدعو مالك حكيم فإن لم يجب فعل ما يشاء في ملكه وإن أخر فعل بمقتضى حكمته فالمعترض عليه في سره خارج أن وصفه عبد مزاحم بمرتبة مستحق ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه فربما سأل سيلا سالبه، وقد كان رجل يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت فإذا سلم العبد تحكيما لحكمته وحكمه وايقن أن الكل ملكه طاب قلبه قضيت حاجته أو لم تقضى وفي الحديث ما من مسلم دع الله تعالى إلا وأجابه فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له في الآخرة فإذا رأى يوم القيامة أنما ما أجيب فيه قد ذهب وما لم يجب فيه قد بقي ثوابه قال ليتك لم تجب لي دعوة قط فافهم هذه الأشياء وسلم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال